الذي بتسهل يعرض للليالي أشياء في القلب ما صور لو حدّا ما بقلبي يا محب لي رتالي بشكي إلى الواحد المعبود بشكي إلى الواحد المعبور يز. قصه تذكرت العرب اول وتالي ايام بالانوث ماشوره نوبت بواصل كامل لننتظر قرب الوصال شوف وقتنا يا قائد قال جالب لكن نشوكات ما حتى هذا بني شوك ما نظر جسمي رثالي كلين متلق ونا معيون. كان الله اهل المحبه ليقضون <تصفيق> الليالي ويسهرون ما حبتوا صدق لي بدل عليها كل غالي ولا يخافون ما دورا بجناح الليل باتوا في الفراغ بي انتو المغسوط معي مع برد معي لا تزال.